موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لو לא أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذي يتطمئن القلوبه بذكر الله. ألا بذكر الله يتطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله يتطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم وحسن مأابه. كذلك عُصِلَ لك في أمتي قد خلت مِن قبرها أمم قد خلت مِن قبرها أمم ولتثلوا عليهم الذي أُوحينا إليك وهم يكفون بالرحمن قل هو ربنا إله إلاه وعلي توكنت وإليه متابة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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تح له قريبا من دارهم او تح له قريبا من حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عطابا أفمن هو قائم على كل نفسه بما كسبت وجعلوا الله شركاء قل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 وَنعذاب الاخره اشد وما لهم من الله من واق مثل الجنه التي يعدى المتقون مثل الجنه التي يعدى المتقون تجري من تحتها الانار اكل وعقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وكذلك أزلناه حكما عربيا ولئن اتبعته واهه بعد مَا جاءك من العلم مالك من الله مالك من الله من وليه